بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم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 Muslimatin, minatin, konitin, ta, ibat in abidatin, sa, ijhat, sa, Ya sa, ibat in uwa bekaro. Ja, ijhuhallavina, amanukku, وقودها الناس والحجارة عليها عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا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 نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين وغنظ عليهم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 وقيل ادخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب بن, بن لي عندك بيتا في الجنة ونجني